ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنكك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنكك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما